م و س و ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ثقلت م و ا ز ي ن ه فهو في ع ي ش ة ر ا ض ي ة و أ م من م ا ا خفت و ز ي ن ه فأمه ه ا و ي ة و م ا أدراك م ا هي ن ا ر ح ا م ي ة